السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فقهنا بدينة ونور بصائرنا وفعلنا بما ألمتنا وألمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فجرسنا في هذا اليوم نعمق في الكتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال في كتابه كتاب التوحيد باب النهي عن سب الريح عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححة والترمذي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما سمعتم ترجمته هو النهي عن سب الريح والريح هو ما يحب من هذه الرياح والريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر لكنها ليست من نفسها يعني قد تهب لخير وقد تهب لشر ولكن ليست هي التي تاتي بالخير او بالشر فانها مخلوقه مسخره ماموره مدبره ليس لها تاثير لا في خير ولا في شر ولا في نفع ولا في ضر ولذلك الذي يسبها معتدي لانها ليس لها تاثير او تقديم او تاخير وقد يرسله الله عز وجل للخير كما في قوله تعالى وارسلنا الرياح لواقح وهو الذي يرسل الرياح بوسا بين يديه بين يد رحمته يعني المطر هي لواقح تلقح السحاب وتلقح الاشجار وقد ذكر أن رجلا لما هبت ريح عصفت بشدة ربما تأذى منها فسبها فلها النبي عليه الصلاة سبها وقال فسب ريح لأنها لم تأتي بشيء يوجب سبها فقد ينصرف السب لمن خلقها وارسلها وقد علمنا ان ما شب الله فقد كفر ثم ارشد عليه السلام الى ما ينبغي ان يقوله المسلم اذا راى من الريح ما يثره بدل السب هو ان يقول اللهم اني اسالك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امريت به او ارسلت به واعوذ بشدها وشري ما فيها وشري ما ارسلت به او امرت به فانها قد تأتي للخير كما سمعنا وقد تهب باذن الله عذابا يوصله الله كما ارسلها على عاد وما عاد فاهلك بريح صرصر عاتيه وغالبا إذا جاء بلفظ الرياح فهي للخير وإذا جاء بالإفراد فهي للشر هذا في الغالب ولذلك في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا هذا يعني من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يقوله إذا رأى الريح اشتدت فليقول اللهم إني أسألك هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأرسلت شرها وشري ما فيها وشري ما أرسلت به اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا فهذا ارشاد من الرسول عليه السلام وتعليم وتاديب للامه حتى لا يعتدوا ولا يسبوا هذه الظواهر الكونية بل ينبغي للانسان ان يكون عنده صبر وتحمل وتوكل على الله ورضاء بما قدر ولا ينبغي ان يكون احمقا غروبا اول ما يتبادر له السب والتسخط فالمسلم عليه ان يتأدب بهذه الاداب ويتعلم من الكتاب والسنه ما يتقرب به الى ربه ويتخلق بالأحلاق الإسلامية النبوية التي تؤدي إلى قوة إيمانه وكمال توحيده لتسلم له عقيدته من الأشياء التي قد تجرح أو تجرح إيمانه تقدح به فتلقص منه لأن نقص الإيمان يدل على, لا على نقص التوحيد وكمال التوحيد يدل على كمال الإيمان فإذا ترجعت إلى الله في جميع امورك نجات إليه ولم يظهر منك شيء مما تعارض به القدر أو يؤدي بك إلى سب ما لا يستحق السب فأنت تكون قد تخلقت من النبويه النبوية فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسدنا إذا رأينا من نبيه ماذا نقول كما أنه إذا سمع السحاب الرعد يقول سبحان من سحب الرعد بحمده والملائكة وخيفته وكما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا سمعت صياح الديك أن تسأل الله من فضله قال لأنه يرى ملكا وهكذا لا يحتقر الإنسان من السنة والفضائل شيء ولا يحتقر من الشر شيء ومخرج الكلام الطيب والخبيث واحد هو اللسان فلا تحتقر شيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحفظ رسالك وتعلم من دين الله ومن تعاليم الإسلام ما يقربك إلى الله ويؤدي إلى كمال توحيدك وكمال إيمانك تقدم أنه لا يجوز سب الدهر والزمن كذلك لا يجوز سب الريح نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى النهي عن سد الريح نعم يعني الفائده الاولى من هذا الحديث هو التحذير من سد الريح لماذا لانها ماموره مخلوقه ماموره مسخره مدبره لا تأتي بخير ولا بشر من تلقاء نفسها لكنها قد ترسل رحمة وقد ترسل عذاب فاذا لا سبها لانه يخشى على من سبها على من سبها ان يقع في سب الذي ارسلها قال المساله الثانيه الارشاد الى الكلام النافع اذا راى الانسان ما يكره نعم لا. لان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا نهى عن شيء يرشد الى ما ينبغي ان يفعله بدل هذا الشيء المنهي عنه فلما, قال فلما نهى عن سب الريح ارشدنا الى ما ينبغي ان نقول بدل السب وهو ان تسال الله خيرها وتعوذ بالله من شرها قال المساله الثالثه الارشاد الى انها مأمورة. نعم لأنها ماموره انها لا تاتي ليست تهب من تلقاء نفسها بل الله عز وجل هو الذي ارسلها فهي لا تاتي من تلقاء نفسها وهو الذي ارسل الرياح وسحابا سحابا وهو الذي ارسل الرياح بين يدي رحمته وأرسلنا للرياح الأواقه قال المسألة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر نعم والذي يأمرها ويرسلها خالقها عز وجل لما أن عادا كفروا وعثوا وسجبروا أرسلها الله عليهم عذابا سبع ليال وثمانية أيام حصومة تأخذ الرجل ترفعه بين السماء والأرض فتدق عنقه ثم تلقيه كما وصفهم الله كأنه معجاز نخل خاوية لذلك إذا رأى الريح الانسان عليه أن يسأل ربه أن يجعلها رياحا ولا يجعلها ريح وأن يجعلها رحمة ولا يجعلها علاب هي تأتي للخير وقد تأتي للشر. نعم. قال رحم الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. لعل هذا يكون درس مستقل. فنختفي. والاسلام الله التوفيق وصلى الله سلم علي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.